Rawika. يا ما خبيت بعيني دمعي وهمل ساكن فيه وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع ما خليك تحس عليك ودويك وهلبي موجود عربيكا اذا كنت بعذابي راضي وجايت انا يا حبيبي جرح الماضي بعد وعم يوجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعد وعم يوجعني اذا شايفني مش عم انت خليت jeśli nie يعني حبك ضيع عني يا ما وما تسمعني حتى الاهل بتوجعني صوت عندك مش مسموع حتى الاهل بتوجعني صوت عندك مش مسموع كنت بعذابي راضي وجايت ترجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعد عم يوجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني اذا شايفني مش عم بتبكي ليش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوح iza شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش